وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيِّينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَنفَعُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا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 قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا, وقالوا مَا هَذَا إِلَّا آيَاتُكُمْ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا نَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا وَمَا آتَيْنَاكُم مِّن كِتَابٍ يَدُوسُونَهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ الذِّكْرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَنَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أن تقوموا لله متنا وفرادا ثم تتفكروا ما بطاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد